لأنه متعلق بالله جل وعلا ولا يتم للعبد تحقيق هذا الركن أعني الإيمان بالله تبارك وتعالى حتى يحقق التوحيد بأركانه الثلاث توحيده جل وعلا في ربوبيته وتوحيده جل وعلا في ألوهيته وتوحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به النبي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 ليبلوكم ايكم احسن عملا ليست العبرة بكثرة العمل انما العبرة بحسنه ربنا جل وعلا ما قال ليبلوكم ايكم اكثر عملا وانما قال ليبلوكم ايكم احسن عملا ولجل هذا كان السلف يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد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 وقال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانا ولا كان العنف في شيء إلا شانا ولو تتأملوا إلى هذا الحديث وإلى مساقه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تتعجبون وذلك كان في قصة من لا هو هذا في, في حديث آخر لكن هذا ما كان رفقه في شيء اللازمه حديث عائشه رضي الله عنها لما قالت اليهودي ماذا وعليكم السام واللعنه والغضب أخذتها الحمية لما قال ذاك اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليكم يدعو على النبي بالموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم قالت عائشة وعليكم السام واللعنه والغضب انظر ماذا فعل النبي قال مهلا يا عائشة قالت يا رسول الله او ما سمعت ما قال قال او ما سمعت ما قلت يا عائش ما كان الرفق في شيء الا زانة وما نزع من شيء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 أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وقال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور وقال تعالى ما كان الله ليؤذبهم وأنت فيهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثموت وقوم لوط وأصحاب مدين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 ومن يضلل الله فما له من هاد وقال تعالى كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر وقال سنؤذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله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 وقال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وأما ذكره لأقوبة الدنيا والآخرة ففي مثل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 ويريد بهذا إلى ما قد ذكره قبل ذلك مما يعني ختم به الكلام قبل أن يسترسل في ذكر هذا وأن المعاصي سبب المصائب من حال من ذكرهم ممن غلط في الأمر والنهل ذكر فريقين الفريق الأول من؟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 أي الكفن خير؟ قالت ويحق وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحف؟ قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف. فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبله؟ إنما نزل أول ما نزل منه صورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار.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 ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداً ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبداً لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإني لجارية العبد بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده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 إلى لمحة أو يذكر لمحة سريعة لما حصل في التاريخ ولأجل هذا قال ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك إما ترك الأمر والنهي وإما تجاوز الشر في القيام بالأمر والنهي يقول الشيخ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 وأما الآخر فظلوم حسود وهذان يقعان في الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله تعالى فما كان جنسه مباحاً من أكل وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموال إذا وقع فيها الاختصاص حصل بسببه الظلم والبخل والحسد وأصله الشحح كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال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 أي لا يجدون الحسد مما أوتي إخوانهم من المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ورؤيا عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويقول ربقني شح نفسي ربقني شح نفسي ربقني شح نفسي فقيل له في ذلك فقال إذا وقيت شح نفسي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 الذنوب والعياذ بالله وكذلك عندما يحصل اعتداء في الامر والنهي ولا يقام على الوجه الشرعي كذلك يحصل والعياذ بالله الخلل وهنا يريد ان يذكر رحمه الله تبارك وتعالى فيما ذكره ان هناك امور قد قدرها الله جل وعلا في العباد، وأن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين إلا أنها مشتهى في الطباع عند بعض الناس أيضا ولذلك هذا قال هنا ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بشيء وزيادته عليها لكن تريد أن يحصل لها ما حصل له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 وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمرة ويزني ويسمع الملاهي حتى يدخل أحد حتى, حتى يدخل أحدهم حتى, حتى يدخل أحدهم, أحدهم معهم في ذلك أو يرضوه ببعض ذلك فتراه حين إذن قد صار عونا لهم يعني مثلا يكون ناس يتعاملون بالرش بالرشاوى والعياذ بالله حتى يأكلون أموال الناس بالباطل فيأتي هذا يريد أن ينكر عليهم فيدفعون له شيء من المال أو يدخلونهم في هذه الأمور التي يقومون بها فتعود عليه بما يريده من مال ونحو ذلك فيسكت هذا الذي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 نسأل الله العافية نعم وقوم يقومون قومة ديانة صحيحة هذا القسم الثاني هذا القسم الثاني نعم وقوم يقومون قومة ديانة صحيحة يقولون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما وعلى أوذوا فهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 فكم من الناس لم يريد خيرا ولا شرا حتى راى غيره انظر فكم من الناس من لم يرد خيرا ولا شرا حتى نظر الى نظيره حتى نظر الى نظيره نعم فكم من الناس لم يرد خيرا ولا شرا حتى راى غيره لا سيما ان كان نذيره يفعله ففعله فان الناس كاسراب القطع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 أو لا ينتهي إلى حد الإكراح ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم ويأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه متشاركهم شاركهم وعاونهم وأطاعهم إن تقصوه واستخفوا به وجعلوا ذلك حجة عليه في أمور أخرى وإن لم يشاركهم عادوه وآذوه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 وهذا محمود حسن هنا محمود حسن وهناك شر. هناك قبيح ومذموم نعم فإن وجل من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين ومن يبغضه إذا لم يفعل ذلك صار له داعم ثالث انظر هناك يحصل مثل هذا وهو قيام الداعي الثالث إذا وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من أولئك الفجرة ومن يبغضه ويكرهه بل قد يصله إلى حد ماذا الرضوخ هدف المنكر قد يكون داعي ثالث وفي المعروف كذلك هناك داعي ثالث إذا وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين ومن يبغضه إذا لم يفعل ذلك